قولوا تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين قولوا تعالى وإذ قالت الملائكة يعني جبريل فيكون هذا من باب يعني جبريل فيكون هذا من باب عام أريد به الفصوص أحسنته فإن العام ربما يذكر ولا يبقى من أفراده إلا فرد واحد هو المقصود والمقصود المقصود الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فالناس الأول عروة المسعود والناس الثاني أبو سفيان على قوم وهكذا هنا وإن قالت الملائكة أي جبريل هو الغائل لمريم لكن لما كان سيد الملائكة ذكر بهذا الجمع تعظيما له تعظيما لشأنه عليه الصلاة والسلام. ما يكون المقصود هنا بالملاك هو جبرين على ما تقدم من الخلاف بين أهل العلم في الآية السانفة. فهناك ذلك أيضاً اختلفوا. والإمام لم يذكر غير هذا القول دليلا على ترسيخه له رحمه الله. لم يذكر غير هذا القول فهو يرجحه. قال قوله وإذ قالت الملائكة يعني جبريل يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك اختارك لعبادته واصطفاك بأفعال الحميدة وأقوال سديدة صفات حميدة أيضا فهذا اصطفاء اختيار إن الله اصطفاك اصطفاك للعبادة واصطفاك أيضا كذلك بصفات الحميدة والأفعال السديدة <تصفيق> وهذه الآية استدل بها القرطبي رحمه الله على نبوة مريم عليه السلام وهكذا ابن حزم أيضا استدل بهذه الآية على نبوة مريم وزاد أيضا في النساء في هذا الوصف أو بهذا الوصف آسيا وأيضا كذلك أم موسى عليه الصلاة والسلام عنده ثلاث نسوة يوصف بوصف النبوة وأنهن يذكرن في الأنبياء آسيا ومريم وكذلك أم موسى لأن الله أوحى قال لأم موسى وهذا دليل على نبوتها وهكذا خاطبت الملائكة مريم بالوحي من السماء جاءت به خاطب به مريم وهذا دليل نبوة مريم عليه الصلاة والسلام وأما آسيا فلا يعلم دليل لا يعلم دليل يدل على النبوة لكن هنا استدلوا بهذه الأدلة استدلوا القرطبي بهذه الآية وإذن قالت الملائكة يا مريمه أي جبريل الملائكة مقصود به جاء بالوحي من السماء إن الله اصطفاك بهذا الوحي اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين إذن هي نبية إذن هذه مريم نبية اعتبر هذا بالنسبة لما ذهب إليه القرطبي وابن حزم ذهب إليه وزاد عليها زاد عليها آسيا بن زحم. وزاد أيضا أم موسى قال لي الله أُوحى إليها وهذا قول غير صحيح فليس ثم في النساء نبية وإنما الأنبياء من الرجال فقط من الأنبياء أو الأنبياء من الرجال فقط وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوع وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح إليهم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح إليهم ولم يذكروا مرأة سبحانه وتعالى وهكذا أيضا قوله جل وعلا في مريم وأمه صديقة وأمه صديقة ولم يذكرها بالنبوة مع أنه ذكر عيسى فيما تقدم بالنبوة لكن لما جاءنا مريم فلم يذكرها بوصف النبوة وإنما ذكرها بهذا الوصف العظيم وهو دون وصف النبوة وهو كونها صديقة من الصديقات وأما أنها نبية فليس بنبيا وهذا نقل عليه الإجماع أنه ليس في النساء نبيا بل الأنبياء والرسل كله من الرجال وليس في النساء نبية ولا رسول وهذا لا شك والصواب وأما أنه أوحى الله فليلز من النبوة أن الملائكة خاطبتها بشيء من السماء لا يلز منه النبوة وأما الوحي لأم موسى فهو وحي إلهام كالوحي للنحل وليس وحي اللقب وإن الملائكة من السماء تخبرها بهذا الشيء وإنما هو وحي إلهام بالنسبة لأم موسى وخطاب الملائكة المارين لا يلزى منه النبوة لا يلزى منه أنها نبية فإن الله ذكرها بالصديقية ولم يذكرها بالنبوة ولو كانت نبية لذكرها بالنبوة كما ذكر عيسى ولدها وانما ذكرها بالصديقه فهذا هو من مسيح المسيح, المسيح مريم الا رسول قد خلت من قبله رسل وامه صدقه ونم يذكرها بالنبوة فاهل يدل على انها صدقه وليس بنبيه وقد نقل الاجماع كما سمته سمع قال قاضي ابو بكر العربي وقاضي ابو يعلى وهكذا ابو المعالي وغيرهم نقلوا الاجماع على انه ليس في النساء نبيه لا يوجد بالنساء نبيه وابن حزم له مثل هذه الأمور التي يعجب منها الشخص له مثل هذه الأمور التي يعجب منها الشخص مع مالها أيضا كذلك المساء العظيمة الغريبة الجميلة التي يطرقها وهي مساء الفائق عظيمة كما يقول الشيخ السلام رحمه الله ويأتي يظن بأمور عجيبة يأتي من ساء الفائق غريبة وجميلة ويأتي بأمور عجيبة رحمه الله تعالى وهنا كلام الشيخ السلام جميل في هذا الأمر نقرأه وهو يرد على ابن حزم رحمه الله هذا القول بعد أن ذكر مسألة من هذه المسائل التي شدد فيها ابن حزم وهو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عشر مبشرين بالجنة وهذا غير صحيح هذا غير صحيح ليس في نس نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عشر من بالجنة بل عشر المبشرون بالجنة أفضل من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء النبي أفضل من النساء أفضل من النساء والعشر المبشرون الذين منهم أبو بكر ومنهم عمر ومنهم عثمان وعلي أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وابن حزم شد في هذه المسألة وذهب إلى أن نساء النبي أفضل من العشر المبشرين في قال شيخ الأسلام رحمه الله وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشر إلا أبو محمد ابن حزم وهو قول شاد لم يسبقه إليه أحد وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول صحيح فعلي يقول أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر هكذا يقول أفضل الأمة بعد نبيها ما ذكر نسا أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وأجمع العلماء أجمعت الأمة على تردين هؤلاء الأربعة عن الأمة وهم صديق والفاروق وذو النورين وكذلك أيضا علي رضي الله تعالى عنه أنهم أفضل الأمة بالإجماع ولم يأتي واحد يقول عائشة أفضل من أبي بحر أو عائشة من افضل, أفضل من عمر أو كذلك من علي أو من عثمان احد وإنما من حزم شد بهذا القول فلا شك أن العشر أفضل لإجماع الأمة وهذا قول شاد شد به من حزم قال وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد وأنكره عليه من بلغه من عيان العلماء ونصوص الكتاب والسنة تبطن هذا القول ثم ذكر حجة ورد عليه قال حجة التي احتج بها فاسدة فإن احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجات فيكون أزواجه في درجته في درجته وهذا يجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم وأن تكون إلسام قوي وهذا يجب هذا الذي ذهب إليه هذه الحجة توجب أن تكون أزواجه أفضل من الأنبياء لأن في درجة النسعة صلوة في درجة عالية في الجنة في الفردوس الأعلى لا يبي أحد يقول فيه إلا من تعلمون مما جاء فيه منزله لا تكون لأحد غيري لا تكون لأحد غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا يجب أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل من هو مثله وأن يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الملدان ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين هذا كلهم ما يعلم بطلانه مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء وقال أبنا دلة كفضل الثريد على سائر الطعام فإنما ذكر فضله على النساء فقط إنما ذكر فضله على النساء فقط ماذا ذكر الرجال قال عائشة على النساء أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فإنما ذكر فضله على النساء فقط وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يقون من النساء إلا عدد قليل، إما اثنان أو أربعة. ذكر كما تعلمون خديجة ثلاث. لم يقون من النساء إلا ثلاث، وهي مريم وعمران وآسيا وخديجة. حاول الذين جاء الحديث بكمالهن. فهذا فيه النساء. كم من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا عدد قليل، إما اثنان أو أربعة. وأكثر زواجه لسنا في ذلك القنين أي ما ذكرنا في هذا القنين فهذا الدليل على المحزن أكثر زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا في هذا القنين ما ذكرت الله خديجة والأحاديث المفضل اصطحابك قولي صلى الله عليه وسلم لو كنت متقذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا يدل على أنه ليس في الأرض أهل لا من الرجال ولا من النساء أفضل من أفضل عندهم من أبي بكر وكنان كما ثبت في عن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وما دل على هذا من النصوص التي لا يسع أو لا يتسع لها هذا الموضع وبالجملة فهذا قول شاذ بالجملة ما هو في الجملة بالجملة هذا قول شاذ لا ينطفي إليه وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبقه إليه أحد من السلف ولم يسبق إليه أحد من السلف وأبو محمد هذا شاهدنا الآن وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكر الشاذة ما يعجب منه أو ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة فيعجب الناس من أقواله الجميلة العظيمة ويعجبون أيضا من أقواله المنكر الشاذة نعيد هذه الفائدة التي تعلق بهذا الإيمان من حزم رحمه الله منزلته وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفائد العظيم له من الأقوال المنكر الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي أظن هو يعجب ما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسن الفائقة وهذا كقوله إن مريم نبية وإن آسيا نبية وإن أم موسى نبيا وقد ذكر القاضي أبو بكر القاضي أبو يعلى وابو المعاني وغيرهم من إجماع على أنه ليس في النساء نبيا والقرآن والسنة دل دل لا على ذلك كما في قوله تعالى وما أرسل من قبلك من قبلك, من قبلك وما أرسل من قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى وقوله ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ذكر أن غاية منتهت إليه أمه الصديقية صحيح هذا سيدنا ابن مهل. ذكر أن غاية منتهت إليه أمه الصديقية مع أنه ذكر ولدها بالنبوة بالرسالة ولو كانت الأنبياء أو لو كان عن النبي لا ذكرها بنفس الوصف. لا ذكرها بالنبوة ذكر الولد بالرسالة سيد كراب النبوة. لكن لما لم تكن نبيا ذكرها بالصديقية هذا وصفها هذا غاية وصفها. عليه السلام ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ذكر أن غاية منتهت إليه أمه والصديقية وهذا موصف في هذا الموضوع الشاهد أن هذا قد شاد هذا الذي نريده مجموعة بتاوى الرابعة خمسة وتسعين وثلاثمائة ستة وتسعين وثلاثمائة وهو يرد على ابن حزم هذا الإمام المتبحر في العلوم الذي له من الفوائد الجميلة الفائقة وله من أقوال المنكر الشادة التي يعجب منها الناس فيأخذ منه ما أتى صوابا موافقا للحق وما خالف فيه يرد كما هو معلوم منه أو من غيره من أهل العلم فالراجح أنه ليس في النساء نبيا لا مريم ولا آسيا ولا كذلك هم موسى لا توجد نبيا قل أدلة تدن على ذلك من القرآن وكذلك أدلة سنة قال سيدات نساء أهل الجنة أربع مريم وفاطمة وخديجة عن عائشة قال الشيخ قال لا ما نريد هذا نريد الذي فيه رواية ثم هذا موجود سيدات نساء أهل الجنة أربع ماشي ثم ما ادري من ينذكر المقرطبي قال هو حديث حسن وهو حسن ذكروا في ثم وقال حسن في تفسيرهم في المقرطبي في التفسير هو, هو ليه في الموضع هذا استفدنا مسألتين المسألة الأولى اصطفاء مريم عليها السلام في الموضعين وما معنى الاصطفاء في الموضعين فالإصطفاء في الموضع الأول بمعنى العبادة أو للصفات الحميدة والأفعال السديدة والإصطفاء الثاني على النساء العالمين وهل هي مفضلة على جميع النساء العالمين أم عالمي زمانها أي نعم إن شاء الله هذا القرآن يدل عليه بظاهره وهكذا أيضا السنة فإن الأحاديث التي جاءت فيها ذكر هؤلاء النساء الأربع جاءت بتقديم مريم معنا الواو كما هو معلوم لا تريد الترتيب لا تريد الترتيب لكن الاتزام هذه في الأحاديث يدل على أنه مقصود يدل على أنه مقصود الاتزام في الأحاديث والمسألة الثالثة ويتعتبر ثالثة المسألة الثالثة استذل بهذا الآية القرطبي وكذلك بن حزم على نبوة مريم عليه السلام والذي نقل من الإجماع مع أنه لا إجماع الاعتداد أو للاعتدال بخلاف من حزر أنه لا يوجد في النساء نبيا لا يوجد في النساء نبيا وهذا هو الصواب وهو قول جماهير أهل العلم أما يجمع فقد خرمه القرطبي وخرمه هذا الإمام من أهل المغرب وهم يعتد بأقوانهم لكن هذا هو الصواب أنه لا يوجد في النساء نبيا قال قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يعني جبريل يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك قيل من مسيس الرجال هذا قول طهرك من مسيس الرجال ولم يأتكي رجل ولدت عليها السلام من غير مسيس رجل آية من آيات الله مرأة لد من غير مسيس رجل هذه آية عظيمة <تصفيق> يعني يذكرون الله عن الإسرائيليات أن بعض أقاربها من يعلم صلاحها ويعلم دينها فلما رأى الحمل قد بدأ منها استغرب وهم رأى طاهرة زكية لا تعلم بشيء من الذير عليه الصلاة والسلام استغرب من الحمل لما رأىها وكان يسألها وكان يريد أن يصل إلى المقصود يريد أن يصل إلى هذا الحمل وكان يسألها فيقول لها أن يكون زرع يتدرج يكون زرع من غير بدر، قالت نعم فمن الذي عم بزرع الأول شن بدر جاءت بالزرع الأول، فقال لها يكون كذا من غير كذا قالت نعم فمن الذي صنع كذا؟ فقال يكون ولد من غير من غير أب أي توصلين المقصود أي يكون ولد من غير أب قالت فمن الذي خلق آدم من غير أبوين؟ من الذي خلق آدم من غير أبوين؟ تتعجب من هذا ولد من غير أب؟ هذا كآدم من غير أبوين فيذكرون هذا هو جميل يعني لذن يصل للمقصود فتدرج بأشياء أي يكون كلا من غير كذا وهي تجيبه بأجوة قوية والله أعلم يذكرون كتب تفسير ثم وصل للمقصود أي يكون ولد من غير ذكر من غير رجل قالت فمن الذي خلق آدم فإن آدم قالت وجده من غير أبوين فلا يعجب من هذا والله على كل شيء قدير قالوا وكيل من الحيض والنفاس إن الله طهرك هذا قول ثاني من الحيض ومن النفاس هذا يحتاج لدليل هذا يحتاج لا دليل أن مريم لا تحيض وكذلك أيضا لما ولدت ميسة ما في نفاس ما في دم خرج هذا يحتاج لدليل وإلى سند كما يقول بعضه العلم أنا وهذا يحتاج إلى سند يحتاج إلى سند قوي وما احفظه، قال ابن عقيه، قالوا هذا يحتاج لسند قوي وما احفظه، أي ما احفظ هذا السند له، وما احفظه، كلام جميل، عبارة مختصرة مفيدة، بعد أن ذكر هذا القول قيل من الحيض ومن النفاس، قالوا هذا يحتاج لسند قوي وما احفظه، ما عندي حفظ لهذا السند القوي الذي يقولون به أن يعني مريم ما تحيض ولا خرج من هذا من النفاس عند ولادتها بعيسى. والصحيح هو ما ذهبينه مجاهد أي أن الله سبحانه وتعالى طهرك من كل ما يصم النساء به من العيوب من كل ما يصم به النساء في خلق وخلق ودين طهرك من هذه الأشياء من الخلاق الدنيئة وهكذا أيضا طهرك في جانب دينك فأنت مرأة صالحة وفي جانب أخلاقك وأيضا في الخلق فهي على أجمل ما تكون من الصورة على أجمل ما تكون من الصورة فطهرها في القلب والخلق والدين من كل ما يصم به أو يوصم به النساء أي من العيوب من كل ما يصم النساء من العيوب هذا الله علمه الأقرب وهو عبارة عامة أما تقييد من نفاس حيض هذا يحتاج ولا شك طهرها من مسيس الرجال قال قيل من مسيس الرجال وقيل من الحيض والنفاس قال السد كانت مريم لا تحيض كما سمعته وذكر أيضا عن فاطمة الزهراء عليها السلام من رسول الله أنها لا تحيض وهذا ما عليه دليل يقال ما قال من عطية رحمه الله أنه لا يعلم له السند قوي ولا يحفظ له ذلك وقيل سميت الزهراء لأجل هذا لأنها ما كانت تحيض سُميت بالزهراء، هذا ما عليه دليل. لا في مريم ولا في فاطمة عليهم السلام. قال سنتي كانت مريم لا تحيض، وقيل من الذنوب وهذا جيد. قيل من الذنوب، وأيضاً من الأخلاق سيئة، وأخره الله. قال قوله: استفاك على نساء العالمين، قيل على العالمين زمانها، وقيل على جميع نساء العالمين. هذا ترجيح القرض الثاني وقيل على جميع نساء العالمين في أنها ولدت من أب ولم يكن ذلك أحد من النساء وقيل بالتحرير في المسجد ولم تحرر أنثى وقيل بالتحرير في المسجد وما كان يقبل أحد يقوم عن الكنيسة وعلى المسجد إلا رجال, إلا رجال. وهي قبلك أهل الصفاء من الله سبحانه وتعالى ولما كان النساء يقومن بالمساجد وبالكنائس في ذلك الزمان وحررت بهذا الجانب وقبلت وقبلت فاصطفاها الله دون غيرها من النساء شاء فيكفي الذي أخذنا إن شاء الله مما يتعلق بسائل الآية يكفي فمن أسأله يذكر فائدة من الفائد التي ذكرت معنى الصفاح سنة الفائدة الثانية التي أخذناها نعم احسنت أن جميع الأنبياء من الرجال والنساء تم نبيا ومن الذي خالف في هذا من النساء من حزم أيضا الغرطمي أحسنتم فائدة نعم احسنت اصطفاء مريم هل هو على النساء عالمي زمانها أم على جميع النساء مطلقا احسنت نعم طهرك قيلا من الحيض والنفاس هذا صحيح ليس صحيح ماذا قال ابن عطية هذا يحتاج إلى سند قوي وما حفظه أحسن ذا هذا يحتاج إلى سند قوي وما حفظه مختصر فيه إلى هنا. <تصفيق> قال ما حقما قال له أبوه رجع بسبب ما قالوا في العاصفة هل يطيعهم يهدئهم وأنه ما في الله خير ولا يحاول أنه يرد هذا الطلب لكن يهدئهم يطمئنهم وأن الأمور طيبة ما في شيء هذا الترويع والله نخشى عليهم والله أنهم يدخلون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ترويع المسلمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بين ذلك المكان ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا هد الناس لا هوليش من أمة هؤلاء، روع الناس وخوفون الأمة حرام عليهم الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ويقول لن تراعوا ما في شيء ما في شيء ما في عليهم خوفنا بس، وهذا يخشى عليهم من ترويع المسلمين والناس اللي ضعف إيمانهم تعلقهم بالله زلنا على يحصل لهم مثل هذا الأمر. وإن نظر للثابتين والطيبين أصحاب الاعتقادات السليمة نسان حالهم يقول قلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمنون أو المتوكلون مؤمنون نعم هذا نسان حالهم وهذا اللائق بأهل الإسلام أما مجرد ما يحصل تنويع خلاص الناس يدعر يا أخي الله خوفكم بالنار أين أنتم من هذا؟ أين أنتم الله خوفكم من النار بالزنا وبالربا بأسبابها التي موجبة لها والعياذ بالله أين أنتم من هذا التقويف جرد ما يقولون لكم عاصبا أن الدنيا السماء قد وقعتها الأرض وهذه في كتاب الله تقويفات عظيمة من المعاصي وأنتم ولا تبالون اللهم دركم وخوفكم وذم من ذم من تارك الصلوات خلفا بعدهم خلفا فخلفا بعدهم خلفا وضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّة أين أنتم من هذا؟ سوف يلقون غيّة ولا صلاة ولا شيء حسبنا الله نعم الوكيل. مجرد ما يقول الفرنجي والغربي أن عاصمة خلاص خبر ويقين خلاص رفعوا وارفعوا وذهبوا هناك وطلعوا من هناك وتعالوا هناك حسبنا الله نعم الوكيل. هذا لا يلق بأهل السلام المؤمنين. فعليهم أن على الله وإذا قد حصلت شيء من يدعو الله أن يصرف هذا الشق. أن يصرف هذا الشرق هذا البلاء النازل بالأمة يضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع أيديهم وأقفهم ضراعة ورجاء وطلبا من المولى الكريم سبحانه الذي لا يدفع البأس إلا هو أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إله مع الله هكذا يظل الله سبحانه وتعالى يا أخي المشركون Αroe Emmanuel الذين ذكرهم الله إذا ركبوا في الفن دعوا الله مخلصين quote paul dine إذا رأى أمواج ورأون هذه الأشياء ونحن عاصفة عاصفة دعوا الله يا أخي دعوا الله سبحانه وتعالى دعوا الله أن يكشف إذا حصل شيء إذا حصل بلاء على حصل شيء من هذه الأمور وقد رأينا علامات هذا الشيء علامات هذا الشر فنضرع الله أم حديث عاصفة عاصفة عاصفة عاصفة يدخل يخرج عاصفة يدخل يخرج عاصفة, عاصفة يا أخي وين الضراعه والرجال من الله سبحانه وتعالى يصرف هذا الشيء فحال الناس الحق في مثل هذا ما يحمد حال الناس لا يحمد في مثل هذه المواقف وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي لا يستنبطوا لهم أرجعوا إلى أهل العلم في مثل هذه النوازل التي تنزل بكم هذه المدنهمات وهذه الفتن وهذه الشلائد القرب والقربات ارجعوا إلى أهلها إلى أهل العلم بإذن الله تجدون خيرا عندهم أما هذه الزوابع مجرد تصديق من يطول لا شك أنه حاصل هذا الأمر شيء منه حاصل في بعض الأماكن لكن ما هو للدرجة هذه ما هو للدرجة عليها كثير من أهل الإسلام وصلحهم الله لكن يتصن. ها شيء قد حصل ولا عادة خلاص لنا أخبرهم الإعلام أنه سيحصل كذا خلاص إعلام هذا ما يكذب ولا توقعاتنا تكون يا أخي هي مسائل واحد زايد واحد ساوي ذنين هي مسائل فقط أنه كذا سيكون كذا لكن هذا ما هو سبب هذا ما هو سبب لأسباب العواصف ولكذلك هذه الأمور التي تنزل فإنها سبابها المعاصي ما هو واحد زايد ثلين سببها وأسبابها غير ذلك فهي أمور فلكية فقط حصل كذا في الأجواء إذن سيكون كذا بسبب كذا هذا ما يصلح لا بد أن ننظر لأسباب أخرى غير هذه الأسباب واحد زي اثنين ننظر لأسباب ما هو سبب هذه العواصف ما هو سبب هذه الأمور الله قد أبان سببها في كتابه سبحانه وتعالى وما نرسله بالآيات إنا تخويفا هذا سبب من أسبابها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هذا سبب من الأسباب وأشياء كثيرة ذكرها الله في أسباب مثل هذه العواصف ما هي مسائل كونية ورياضية واحد زايد واحد زايد واحد ساوي اثنين هذا موصعيه ننظر هذه النظرة هذه أسباب لها أخرى عند الله سبحانه وتعالى وقد قدر الله سبحانه وتعالى جعلنا كل شيء قدره سبحانه أما ننظر إلى تمحيض هؤلاء الذين هم يقولون لا إذا حصل كذا سيكون كلا لا إذا حصل معاصل ستكون زلازل أومحاً كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما حصل الزلزال في المدينة والله قال لقد أحددتم لئن عادت لا تجدوني بين أظهركم لئن عادت السببها أنتم ما يسببها سببها هذه الأشياء التي ربما يقولها هؤلاء هذا ربما من الأسباب من الأسباب التي بعيدة وإنما سببها هذا الذي ألفت النظر إليه القرآن والسنة وهذا الأمير العظيم أمير المؤمنين لما حصلت نازل بالمدينة حصل الزنزلة قال والله نقد أحدثتم لئن عادت لا تجدون بين أظهريكم فعلى أهل الإسلام يعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى ويعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن لهذه أسباب وهي المعاصي أعظمها المعاصي أعظم هذه الأسباب التي تحصل في الكون من هذه الاضطرابات من هذه الأمور العظيمة صحيح والله تدخل البيت العاصبة تخرج الشارع العاصبة واش دخلنا فين علينا ذا واش علينا هذا ما يصلح هذا علينا ندعو الله اذا حصل شيء ندعو الله سبحانه وقبل حصوله ندعو الله جل وعلا أن لا يحصل وبعد حصوله ندعو الله بدفعه وبرفعه ندعو الله برفعه وقبل حصوله بدفعه اما هذا الكلام الكثير هذا ما ينفع كلام كثير وجب ainda بعض الناس طيبين على الكلام الكثير فلا نجد لا, لا يصلحنا ولا يغبننا الىه سبحانك اللهم الحمد لا اله